بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم باذن ربهم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 وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذن من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتموا إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفرون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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا, فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا, وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا وإن في شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أف الله شك فاطر السماوات ولرد يدعوكم ليغفر لكم يركم ويؤخركم الى اجر مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون تريدون ان تنتص كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَنَا فَاتِنًا فَاتِنًا بِالسُلْطَانِ مُبِينٍ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّنَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَا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 ولم ين ولن يسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي ذلك لمن خاف مقامي وخف وعيد واستفتحوا وخاب كل, وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى ويسقى من ماء صديب يتجرع ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البل